స్మిల్లహి రోహ్మెదీనూల తు కద్దిమూబై నదివరూరివత్త ఇన్లోహ సమీ నలీ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 انحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ والله غفور رحيم يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا نُصِيبُ قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتَصْبِحُ عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ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 والله عليم حكيم وإذا طائفة من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ انما المؤمنون اخوة فاصالحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون ఐహల్లవీన అమనుల యస్ కౌము కౌమి స్వైరం మిన్హు వలని సలని స اسَأَ ان يَكُن خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ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 ان الله عليم خبير قالت الاعراب امننا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولكن قولوا اسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتُّكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ